قصت فلم ما قضي ولقوا إلى قومهم مذرين قالوا يا قومنا إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مقد قل ما بين يديه يهدي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 وَمَن لا يُجِب دَاعِيَ الله فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون